السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعين الكرام في لقائنا الثالث والعشرين مع فضيلة الشيخ محمود جميل السعان خطيب مسجد الشورى مع سلسلة فقهيات ليحدثنا اليوم فضيلة الشيخ عن الزكاة تفضل يا شيخ محمود الحمد لله رب العالمين نحمدك يا ربنا ونستعين بك ونستهديك ونعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ثم أما بعد في البداية أسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا في موقع منبر البدرشين سواء على موقع الإنترنت أو على موقع شبكة شبكه راديو موقع منبر البدرشين لأن والذي نفس محمد بيده إني لأراهم يعملون عملا لا يبتغون به إلا وجه الله عز وجل فيما أراه وأحتسبهم عند الله عز وجل أن يكونوا من المخلصين ولا نزكيهم على الله عز وجل وأسأل الله عز وجل ونحن في هذه الأيام المباركات الطيبات أن يجعل أعمالهم خالصة لوجه الكريم وأن يجزيهم عن بلدتنا وعن شبابنا وعن نسائنا وعن أولادنا كل خير فالذي نفسي بيده إن كثيرا من إخواننا في مدينة البدرشين يتصلون بي ويقولون جزاكم الله عنا خيرا ولا بد من كلمة أقولها لعل أكثر اخواني في مدينة البدرشين يسمعوا ذلك أقسم بالله العظيم أني ليس لي فضل في ذلك وإنما الفضل يرجع إلى أكثر من ثلاثين أخ في هذا الموقع يعملون ولا يدري كثيرا من الناس من هم بل يمشون في وسطنا ويقومون حتى إن كل منهم لا يريد أن يذكر اسمه في هذا الأمر وكثيرا إخواننا اتصلوا بي على أنني صاحب هذا الأمر وأنني أقوم بعمل كذا وكذا وأنا أقسم بالله أنني لم أقم بشيء إلا قليل حتى يكون الحلف صادقا ولكن العمل كله والفضل كله ينسب, ينسب إلى الله عز وجل ثم ينسب إلى هؤلاء الاخوه الأفاضل الذي أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عني خيرا وعن إخواننا ثم يعني أسأل الله عز وجل أن يجزي جميع مشايخنا الذين يشاركوا في هذا الموقع اسال الله عز وجل ان يجزيهم كل خير وأن يجعل هذا في موازين اعمالهم فكم استقطعوا من فكم قطعوا من أوقاتهم واستقطعوا من اوقاتهم الغالية ليكون لهم هذه الكلمات المباركات ولم يستقضوا من لي من واحدا على أي كلمة قالوها بل إنهم يحتسب هذا الأمر لله عز وجل فأسأل الله عز وجل أن تكون هذه صدقة لهم في رمضان وبعد رمضان أن تكون هذه الكلمات شافعة لهم عند رب العالمين وأسأل الله عز وجل أن يطبق عليهم قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا مرة ثانية أنني ليس لي فضل في ذلك وإنما الفضل لله عز وجل أولا ثم إلى إخواننا الذين لا تعرفوهم وهم يريدون أن لا يسمعوا حضراتكم أسماء واحدا منهم فكلهم يستخفي من الناس أسأل الله أن يجعلهم من المخلصين هذه كلمة كانت لابد أن أقولها أن أقول هذه الكلمة خاصة وأننا نحن على أبواب أن نختم هذه الإزاعة لأن الله عز وجل يعلم أنهم يتكبدون من المال ولا يساعدهم إلا الله عز وجل فاجزاهم الله خيرا على ما أنفقوا من مال وهم لا يريدون تبرعا ولا يريدون أن يساعدهم أحد لأننا كنا نريد أن يتقبلوا أموال من إخواننا الذين يريدون أن يتبرعوا حتى تستمر إذاعت موقع منبر بدرشين على مدار العام لكن أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل هذه كلمة إخواني أرجو أن لا يغضب مني البعض ولكن أقسم بالله أقولها لله وليس إلى أحد أقولها لله وليست لاحد ثم أما بعد في البداية أود أن أذكر إخواني قبل أن أتحدث عن الزكاة وعما أنعم الله عز وجل به على إخواننا أصحاب المال أريد أن أذكرهم بأن الله عز وجل أغبر النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أنه يقول لنا وهذا ليس حديثا قدسي إنما من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أن نبينا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تصور أخي الحبيب لو أن إنسانا أغشي عليه في الطريق ثم الناس حاولت أن تخرج هذا الرجل من هذه الاغماء بماء أو بنفس أو غير ذلك فلم يستطيعون فإنهم يحملونه إلى أحد المستشفيات وارجو أخي الحبيب أن تنتبه إلى هذا المثل جيدا فإنه يحمل إلى أحد المستشفيات ثم يضعونه فيما يسمى بالعناية المركزة وأول ما يوضع إلى هذا المريض ما يسمى بالتنفس الصناعي لماذا يعطى إلي هذا النفس الصناعي حتى يكثر الأكشجين في دمه فتعاد إليه الحياة لأن المرأة قد يغشى عليه نقص الأكشجين في جسده وهنا اتذكر قولة النبي محمد فيما جاء في صحيح الجامع عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه اسمع أخي الحبيب قبل أن تتصدق وقبل أن تخرج من مالك اسمع ما يقوله النبي محمد لم يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه من أعطى فقيرا ففرج عنه فرج الله عليه لا اخي الحبيب ولكن اسمع إلى أول كلمة يقولها صلوات ربي وسلامه عليه فيقول من نفس عن مؤمن قربه من نفس عن مؤمن قربه فكأن من احتاج إلى المال أو من احتاج إلى الثياب أو من احتاج إلى مصاريف الدراسة لأبنائه أو من احتاج أن يأتي بفستان لابنته الصغيرة التي تقول أبي اتى العيد فهل سوف تأتي إلينا بملابس فيغتم ويحزن ويتمنى أن تشق الأرض عن جوانبه حتى يأت حتى يؤتى إليه بالمال حتى يفرج عن أولاده هنا نتذكر قولة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نفس عن مؤمن قربه من قرب الدنيا نفس الله عز وجل نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة وما أدراك أخي الحبيب عن قرب يوم القيامة لو أنفق المرء منا ملء الأرض ذهبا ليفتدي من عذاب هذا اليوم لم يفتدي أرجو أن تنتبه إلى كلمة رب العالمين يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظا نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى أرجو أخي الحبيب أن تندب إلى قول رب العالمين ان كنت مانع صدقة أو مانع زكاه أن تتذكر قول رب العالمين يوم يحما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم ظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم تخيل أخي الحبيب لو أن جنيها واحدا من الجنيهات الحديثة وضعت على نار الدنيا ثم عرض عليك أن تضع كل مالك في كفة وأن تكوى بهذا الجنيه على عينك أو على جبهتك أو على فرجك أو على بطنك والله الذي لا إله إلا هو لقلت لا خذوا مالي لأنك تخيلت ما سيفعل بك فتخيل حينما يقول رب العالمين يوم يحمى تذكر أمي وأمك وجدتي وجدتك حينما كانت تريد أن تخبز العيش في البيت فإنها تحمي الفرن كما نقول بالبلد تأتي بالبوس وبالقش وبالخشب وتضعه في الفرن حتى تحمر بلاطة الفرن كما كنا نسميها ثم يوضع عليها العيش ففي قليل. قليلا دقائق او ثوان معدوده ينتفخ العجين ثم يصير لا تستطيع أن تمسكه بيدك من حرارته فإن أمسكته بيدك وجدت الجلد امتلأ ماء كما نقول بالمثل العمي أو بالقول العمي إيده فائت أي إيده امتلأت بالماء فكيف أخي الحبيب أن تنتفخ الجلود وتحمر الأيدي من لسعه من شيء مسته النار فكيف بقول رب العالمين يوم يحمى عليها في نار جهنم وأنا أعلم أن المال محبب إلى النفس وعزيز على النفس ولكن المرء منا حينما يتخيل, يتخيل عاقبة منع الزكاة وعاقبة منع الصدقة فإنه يرى أن ماله يسير أمام أن لا يعذب ولا, ولا يقوى بالمال وتذكر أخي الحبيب كما قلته لك المال يؤتى أتى من كلمة مال, مال أي أنه بد أنه سيميل بك إما أن يبين بك إن كنت منفقا المال في سبيل الله فسوف يميل بك إلى جوار النبي محمد وإن كنت غير ذلك بخيل في إنفاقق ف سوف يميل بك إلى نار جهنم أسأل الله أن يعيذني وإياك وأسمع كلمة النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه عن المال حينما يقول فيما ورد عنه في الصحيح أيكم, أحب أيكم مال ورثه أحب إليه من ماله يعني أيكم يحب ماله أو أن يترك ماله لغيره فقال صحابه النبي وأينا يا, صل... وأينا يا رسول الله واينا يا رسول الله الله مال ورثه أحب إليه من ماله أي أنهم يعنون أن كلنا نحب مالنا عن أن يكون هذا المال للوارث من بعدنا فقال صلوات ربي وسلامه عليه أما مالك فما قدمت أما مالك فما قدمت ومال ورثك ما أخرت نعم أخي الحبيب كلنا لا يملك من ماله أمرا ليس لك من مالك إلا ما أكلت انتهى الأمر يا رسول الله لا ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ألي انه حينما ينتهي هضم الطعام في المعدة وتحتاج إلى غيره هنا قد امتلكت ما أكلت ثم ماذا يا سيدي ولبست فأبليت كل جلباب عليك لم يبلى لم ينتهي وليس مالك ستتركه لا محاله أما حينما ينتهي الثوب ويصبح لا فائدة منه عندئذ يكون هذا الثوب ملك لك ولبست فأبليت ثم ماذا يا سيدي يا حبيبي يقرة عيني يا رسول الله يقول وما وليس لك, ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت ثم انظر أخي الحبيب على مصيبة المال إن المرأة منا حينما يواريه الطراب يترك المال كل المال ثم إن نزل إلى الطراب حيث لا متاع ولا درهم ولا جنيه ولا دولارات ولا عقارات ولا سيارات حيث وست التراب ماذا يفعل المال انظر إذا نزل المرء القبر سئل عن المال مرتين من أين أتيت به وفيما أنفقته تخيل دائما أخي الحبيب أنك تارك تارك كل المال هذا ليس معناه الا نكتسب وأن نتاجر وأن نكون من الأغنياء لا بل أنت مأمور أن تكون غنية مأمورٌ أن تفعل المال لا أن تؤدي الزكاة لأن الله حينما يقول والذين هم للزكاة فاعلون لم يقل والذين هم للزكاة مؤدون هناك فرق أخي الحبيب هناك فرق بين أن تؤدي الزكاه فمعناها أنك تستمر على أن تؤدي الزكاة ثابتة كل عام إن الله لم يأمر بذلك وإنما حينما يقول رب العالمين والذين هم للزكاة فاعلون أي أنك مأمور أن تفعل الزكاة فإن كنت تكتسب هذا العام مئة فلا بد أن يكون العام التالي مئتي ألف لماذا؟ حتى تغني الفقير وتزيد مما تعطيه إياه إذا شريعتنا تأمرنا أن نزيد من الاكتساب ولكن بشروط أن يكون الاكتساب من حلال فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله لا يقبل ملء الأرض من الحرام وإنما صدقة من حلال تعدل بل تزيد بل تزيد بل حاشل الله أن نقول إن دينارا من حرام إن دينارا من حلال يساوي ملء الأرض من حرام كلا أخي الحبيب لا يستويان لا يستويان لا تستوي الدنيا بما فيها من حرام بأقل من مليم من حلال لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبها اسمعها مني اخي الحبيب من إنسان يحب هذه الأمة أكثر مما يحب بنيه ومن نفسه إنني أقول لأمتي وأنا أحد المقصرين فيها أننا لابد أن نفعل الزكاة أن نكتسب المال من الحلال ان نسعى جاهدين أن نغني هذه الأمة التي أصبح طعامها من زرع غيرها ولباسها من نسيج غيرها بعد أن كنا نوزع إلى العالم الطعام والشراب والملبس أصبح كل شيء حولنا سواء من طعام أو من شراب أو من كساء أو من صناعة أو من صيارة للأسف الشديد أغلبها من دول لا توحد رب العالمين وأغلبها من دول تشرك مع الله شيئا كيف بنا لا نفعل الزكاة بأن نكون دولا صناعية أن يكون ماكلنا مما نزرع فنفعل زكاة الزروع أين زكاة الزروع في أمة النبي أين قول أحد الأئمة أحد خلفاء هذه الأمة حينما ينظر إلى السحاب فيقول شرقي او غربي فحيثما كنت فسيأتيني خراجك خراجها لأمة النبي أين خراج هذه الأمة من الزروع أين زرعت أمة النبي يا سادة المرء يغجل حينما يقال هذا فول صيني وهذا فول اثيوبي وهذا عدس امريكي وهذا لبن دنماركي وهذا جبن دنماركي يأتينا الجبن الذي نأكله ممن يسبون النبي محمد يقولون هذه المصلى من الصين وما ادراكم الصين هذه المروحة من اليابان هذا التلفون من تركيا من تايوان ومن الصين إلى غير ذلك أين تفعيل الزكاة؟ انظروا يا سادة إلى الزكاة أيام النبي محمد التي كانت تأتيه وتأتي عمر بن عبد عزيز من بعده الذي نادى يوما أين الذين يستحقون الزكاة من الفقراء والمساكين فلم يجد أحدا ثم نادى أين الغارمين فلم يجد أحدا ثم نادى هل هناك أحد يراد أن تعتق رقبته فلم يجد ثم نادى هل من متجوء من من أراد العفاف أو الزواج فلم يجد أحد حتى أنهم لم يستطيعوا أن يغلقوا أبواب خزينة المال لأنها اكتظت وتكدست بأموال الزكاه وأموال الصدقات في كم عام في عامين طبقت فيها شريعة النبي وأنا هنا أوجه كلمة إلى المجلس العسكري وغيره ممن يقومون على أمورنا وشؤوننا أقول لهم تفعيل زكاة المال هي تفعيل للشريعة هي أقوى عند الله من الضرائب الضرائب لا تفرض إلا بعد تفعيل الزكاة فإن لم تسد الزكاة حاجة الأمة فرضنا الضرائب على صنف معين من الأغنياء وكلهم حسب ما عنده من مال فإذا انتهى الأمر سقطت عنهم الضرائب وليس الأمر يفرض تفرض الضرائب على كل شيء حتى وصلت في يوم من الأيام أن تفرض على أنفاس يتنفسها المرء منا أقولها لله فعلوا أمر الله كما فعله النبي وكما فعله ابا بكر كما ورض عنه حينما حاول البعض أن يمنع الزكاة فقال والله لن أفرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا أي عقال بعير أو عناقا أي عنزا صغيرة كانوا يعطونها إلى رسول الله ومنعوها لقاتلتهم علي وأنتم تعرفون إخواني أن هناك حروبا سميت بحروب الردة لأن الله في آيات كثيرة كرن بين الزكاة وبين الصلاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بل إن الله أوجبها فقال وفي أموالهم حق معلوم حق معلوم للسائل والمحروم قال الله في كتابه أمرا إلى كل حاكم وأولهم النبي محمد كأول حاكم للأمة خذ من أموالهم صدقة أي زكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يا من أردت زيارة النبي يا من أردت حج بيت الله الحرام فإنك غاية ما تصل إليه أن تقف أمام شرفة النبي ولكن إذا أردت دعاء النبي لك بالبركة ودعاء النبي لك بأن يخلف الله عليك كما قال في الحديث اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا يقول الله ويأمر النبي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إننا نريد أن نصلي علينا النبي أيها الأغنياء إننا نريد أن ننفس عن فقراء يسألون الله عز وجل يسألون الله عز وجل ولا يسألون غيره لا تعطوا إلى الذين يدورون على البيوت الذين عندهم من العقارات ومن الأموال في البنوك وأنا أعلم ذلك لأنكم تعلمون أن الله استخدمنا عنده لخدمة الناس كما استخدم كثيرا من إخواننا في بلدتنا أسأل الله أن يفتننا في أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم أقولها تذكر قول النبي الذي ورد في صحيح الجامع يقول النبي محمد من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ثم يقول النبي محمد ومن يصر على معسر يصر الله عليه في الدنيا والآخرة لم يقل النبي محمد ومن يصر على معسر في الدنيا يصر الله عليه في الآخرة لكن استبشر أخي الحبيب استبشر فإن, فإن النبي علمنا أننا سننفق وسيخلف الله, الله علينا ومن يصر على معسر يصر الله عليه في الدنيا والآخرة إن التيسير ستر وإن التنفيس ستر ولذلك عقب النبي بذلك وقال ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة والستر والتيسير والتفريج كل ذلك عون لإخواننا فإن كنت صاحب عون لأخيك فإن ذلك لن يضيع فاسمع ما عقب به النبي محمد فقال وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وأنا أسألك سؤال مهما دفعت ومهما أنفقت ومهما كان عونك فعونك قليل بالنسبة إلى صاحب العون الأعلى إن الله عز وجل وهذا ما أختم به ولا وكنت لا أعلم أن الوقت سيجري بهذه السرعه في هذه المقدمة أسأل الله أن يغفر لي ولكن أختم لك أخي الحبيب بأواخر سوره التوبة حينما يقول رب العالمين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال أحد أصحاب النبي محمد أموال نفوس خلقها فاسأل نفسك من الذي خلقك لا تجد إجابة إلا الله وأموال أعطاها واسأل نفسك من الذي استخلفك في هذا المال فلا تجد إلا أن تقول هو الله فالمال ماله والنفس هو الذي خلقها نفس خلقها ومال أعطاه ثم يشتري ذلك بالجنة إن ذلك لبيع رابح إن ذلك لبيع رابح والله عز وجل أسأل أن يخلف على كل من أنفق وأن يهدي من بخل بالمال إلى سواء السبيل فيهديه ويبصره قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وأختم تذكر قول الله يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والله تعالى أعلى وأعلم شكرا لك فضيلة الشيخ على هذا الحديث الممتع. كان معكم أعزاء المستمعين فضيلة الشيخ محمود جميل السعان خطيب مسجد الشورى بالبدراسين. شكرا لك فضلت الشيخ شكر الله لكم ولنا لقاء آخر بإذن الله لاستكمال الحديث عن الزكاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته